「そして私たちはこのように私たちの思いを知っていることを知っているのはこのように私たちの思いを知 ا ていることを知っていることを知っていることを知 ا ているのです。 واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم إ اسرارا فقلت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 أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن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 「私たちは私の手を借りている」 وقالوا ك موسوعه ا ا النابلسي وقد و للعلوم الاسلاميه ل اما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا, لهم فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا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 ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا